هو مش غافل اللي بيدي على واحد ده بيعه تنرفز فهو مش أسبب دعاء ده بعينه بس هو متنرفز منه يعني عايز يعني يفتك به فهو فم... مش غافل مش غافل عن الدعاء عليه لكن ممكن غافل عن معنى الدعاء ده فممكن يقع لا ممكن يقع بله زي الكلمة اللي بيهو بيها يعني سابعين خريجة هو مش المعصول حديثة وعكيد ما مش حد ايدى يا كده هو مش الديدى يا كده انت مثلا بيدى بس هو مش مش, مش, مش مستوى باقود ده. انت ممكن تدعي وانت مش عارف تدعي بايه صح؟ انت قصد الدعاء بس مش قاصد الدعاء بالمغفرة ولا بالرحمه ولا بان انت يخفر الاجتام معين ولا ان انت اتيك الرزق ماشي؟ لو قلت الحاجات دي كلها وانت غافل يبعد الاستجابة ولكن ده معناه ان مش يستجيب طيب مع نفس الكلام ناحية التانية يعني كل الماده الجديده لا لا مش معناها كان يقعد لاستجابه تبقوا لاستجابه مني ممكن استجيب كل الورقه دي يا حمدي ما احنا في اخر الدرس ممكن نجا على الاسئله الجانبيه اخر الدرس ده اخر الدرس اخر الدرس الاولاني خد بقى ريتوه انتوا تعدوني بالورق ده بعض عليه وبعدين بقى ايه احاول احرقه بقى من الكلام اللي انتوا بتكتبوه فجيراننا بقى يقعدوا يشتكوا مش عارفين ايه اللي بيحرق البواب في حاجه بتتحرق شوف كده لا يكون مش عارف مطبخ مين ابطل حريقه عندنا بقى كويس اديك طيب نرجع الاول المنهج بتاعنا المفروض ان انتم باذن الله تعالى تاخدوا في المرحله الاولى فقط اللي يوم الخميس وأتمنى ما يكونش حد فيكم بيأثر في تدوره والأربعين النهوية عشان هي قاعدة الدين الأساسية والعقيدة اللي احنا فشلنا يعني نحشر ركو كتاب الإيمان في أي مكان فان شاء الله من بعد كده تلتزموا العقيدة الطحوية اللي هي قبل الدعس التعاملات والشيخ أحمد كان بدأ الأول ده مختصر العقيدة الطحوية في ثلاث أو 4 مرات في الأول وبعد كده كان ماشي شرح بطيء وبيخرج منه على المعاني الجانبية اللي هو محتاج يقولها عشان يؤصل مسألة الاعتقاد ومنها داخل في كتاب تاني قرب يخلصه وأظن يخلصه المرادة أو يمكن المرة الجاية اللي هو القاعد المثلة فبعده إن شاء الله هيمشي على متن العقيدة الطحوية للدراسة النظرية المطلوبة منكم فتحضروا بقى ماشي؟ فإن شاء الله إيه؟ تيجوا من المغرب مش من العشاء عندما بيجيش للعافية التحوية بدأ يجيها من المرة الجاية إن شاء الله يتبقى لكم كده الأخلاق والأداب وبقية أصول الأعمال احنا خدنا من أصول الأعمال أصول الدعوة هي لسه فيها غضل فيها شوية بس بعدين إن شاء الله نبقى ناخدها معانا هناخد بقية أصول الأعمال منها أصول العلم ومنها العبادة ومنها الامر والناهي وحاجات تانية وهناخد الاخلاق قبل درس الشيخ غسامك اه فاتيجوا العيشة بالظبط اتصلوا العشاء هبدأ للاخلاق الشيخ الاخر ما اتأخرش نبدأ جيه الشيخ نقوم موقفين نستكمل بعده الاخلاق طبعا مختلفة عن اللي الشيخ بيقراه الشيخ اللي بيقراه شبه اللي الشيخ هحمد حسنين بيعمله دلوقتي في العقيدة أحمد بيعمله في العقيدة دلوقتي؟ بقول لك معنى العقيدة اللي هو المفروض يستقر في قلبك يعني لكن ده اللي الشيخ بيعمله في الأخلاق في الخميس هو بيقول لك إيه؟ إزاي تتحلى بالخلق تتقصد بيه ولكن انت طبعا في جزء من الأخلاق نظري ما ينفعش يعني ما تبقاش عارف اللي هو شرح الخلق نفسه معنى الخلق إيه؟ إزاي تكتشفه جواك وإزاي تضعه لو ما كانش موجود أو تنزع لو كان خلق مذموم الكلام ده فيه كلام نظر كتير ده اللي احنا نبدأ نقوله يوم الخميس ان شاء الله يعني كان من الخميس اللي فات بس الشيخ جه بدري فهيبقى كده كل مرة يعني ما حدش اتاخر عن العشاء لو مان انت تعوضت اتاخر عن العشاء لأن الشيخ بيحصل ظروف ساعات طب ايه ده لو جه بدري مش هناخد درس الاخلاق يعني هنبدا درس يتلغى المره دي مش مشكلة لو مشينا في الحاجات ديت بالتوازي مع السبت من المغرب ان شاء الله والخميس من العشاء بإذن الله نخلص المرحلة الأولى ديت قبل رمضان. هو يتبقى منها حاجات بسيطة يبقى أنهدوها السنة يبقى دي سابقة يعني الم... النحو بس على أخبار أنه مش في المرحلة الأول اللي هياخده يبقى لا سبق يعني حاجة برى المرحلة يعني وهو مش هيخلص على رمضان يعني مش يخلص الأجر وميش حامد على رمضان صام ووسطه مفيد بس يعني من ناحية التوصيف المرحلة الأولى هي فرض العين النحو مش داخل فيه ماشي؟ كتاب الإيمان لما تاخده شوية في الطحوية هخليكوا تقروا كتاب الإيمان وننتحن فيه برضه وصوى الإيمان مش مقصود بعينه المقصود المسائل اللي فيه فالمسائل اللي فيها لو شرحت الطحوية إن شاء الله الموضوع يبقى إيه؟ لا مفوش مشكلة إن شاء الله ماشي؟ فنبدأ النهار ده بقى أصول العلم وعيز بتركزه الله يكرمكو الناس بقى في صحبه هنتكلم في الاخر شوية بس ما حدش يمشي من اللي مسجلين في ان هم بيمسكوا الحلقات والحاجات ديت الا لما يقعد ورا زي كل مرة كده خلينا سيروا ونختم سيروا زي القران وزي السنه هل الاحاديث داخله في المرحله الاولى يعني انت مثلا تحفظ البخاري او على الاقل تدرسه او تدرس صحيح مسلم مثلا أو تدرس تفسير القرآن أو تقرأ السيرة ده دا مش داخل منه في الفرض العين إلا المقسم على الأبواب يعني في أجزاء من التفسير دي لسه حد يسألني السؤال ده أجزاء من التفسير داخلها في كل حاجة اللي إحنا بنقولها يعني كل قاعدة من القواعد اللي إحنا بنقولها في الأربعين داخل فيها جزء من التفسير مع جزء من الحديث مع جزء للعقيدة نفس الشيء والفقه نفس الشيء فلو إحنا قلنا إن إحنا هندرس إن هي إيه الأصول زي ال إيه التفسير مثلاً لغاية من الأول إلى الآخر والحديث من الأول إلى الآخر هتتحصل على فرض العين وغيره بس بعد فترة طويلة فده بيؤجل للمرحلة اللي بعدها انت بتنهي دلوقتي فرض العين اللي انت تأثم بتركه فعشان كده لازم تختصر الزيادات قدر الإمكان لكن طبعاً اللي هيقدر أكتر من اللي احنا بنقول يعني دوت كأنه هو الواجب لا يقدر بقى المستحبات زي درس النحو مثلاً أو زي دروس غيرها الشيرة ولا يقرأ كتاب في كذا أو كذا أو كذا طبعاً دايبقى حياتك بئيس ماشي شفية سيئلة بقى ونقل أصول لأيه نقل صحوة يوم الثلاثة منفع ويوم الخميس منفعش دون انتوا يعني بسألة هاي بنبدأ الكتاب من آآ هنسيب المقدمة شوية شركلكو تنحتو المرة اللي فت لما تتعودوا على أسلوب النووي هنبدأ من باب أقسام العلم الشرعي شوفوه كده في الفهرس صفحة 66 في الكتاب هو سابق لأقسام العلم الشرعي دوت جزئين المقدمة وبعد المقدمة في شوية الكلام كله عن المؤلف مؤلف الكتاب الأصلي اللي هو المهذب اللي هو الشرازي وطبعا بما إن المهذب ده على مذهب الإمام الشافعي فقدم قبل الشرازي شوية كلام عن الإمام الشافعي ومن الإمام الشافعي ده على مذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقدم قبله بشوية عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فكله في مقدمة وبعد كده شوية كلام عن الإخلاص والصدق والنية قلت بدل ما احنا نأخذها مرة واحدة وبعدين تنسوا فاحنا هنمشي في الكتاب من أول أقسام العلم الشرعي وكل مرة نقرأ في الآخر شوية من الجزء اللي بتكلم عن أحوال القلب بقى الإخلاص والكلام دوت. ماشي؟ فالكتاب فعليا يعني اللي هو الجزء العلم اللي فيه يبدأ من باب أقسام العلم الشرعي يبقى احنا كده فوتنا المقدمة يبقى كل شوية ناخد شحبة من المقدمة بحيث يعني تخضره على طول يعني, يعني بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله باب أقسام العلم الشرعي هي ثلاثة. الأول فرض العين، الثاني فرض الكفaya، والثالث ما لا فرض عين ولا فرض كفaya، إما يكون مستحب أو مضيح. نشين؟ الكلام العلم عموماً مش على علم الشرعي بس. طيب الأول فرض العين. وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به يتعلم ايه ما لا يتأدى الواجب هو عليه واجب الواجب وصفه الذي تعين عليه فعله إلا به يعني انت يتعين عليك فعل اذ الوقتي الصلب يبا يتعين عليك تعلم الصل يتعين عليك الصيام كفعل يتعين عليك تعلم احكام الصيام طيب يتعين عليه الزكاه يتعين عليه تعلم أحكام الزكاة. واللي ما يتعينش عليه ما يتعينش عليه العلم ماشي باب فرض العين نكمل التعريف كلمه المكلف معناها ان غير المكلف لا يجب عليه العلم غير المكلف ده كم قصة، غير البالغ، ده غير مكلف يبقى الأطفال يتعين عليهم العلم، وما لا يتعين عليهم إش شيء مطلقًا يعني، ولكن هيفصل دلوقتي طب يبلغ وبعدين نعلم، هنشوف بقى نعلمه قبل البلوغ ولا بعد البلوغ ولا يعني؟ غير المكلف قصصهم؟ أمم؟ غير المكلف قصصهم؟ غير المكلف قصصهم أمم غير المكلف غير المكلف قصصهم كتير منها اللي هو الم... اللي ال قبل البلوغ ده غير مكلف سواء كان مميز أو غيره طبعا مميز عمره ما هيتعلم. عندما عن المميز بدأ يفهم يعني ولكن لسه ما وصلش للبلوغ يبقى ده غير مكلف وكمان اللي بالغ ولكن مش مكلف زي المجنون او اللي مش مسلم كل ده خارج من الموضوع يبقى ايه سأسألت او شوك ده هو سجد المسلم عن التحاسل وضع على التحاسل تحاسل ده مسألة تانية وهو يجب عليه يعني يجب عليه نحن نعلمه مثلا هو يجب عليه وحسب عليه اه اه طبعا بس يعني يعني يجب عليه علم الصلاة يجب عليه ويحسب عليه ولكن ما تصحش منه بس المهم النوم يعني ايه مش مش داخل في التعريف طيب ابن ايراتي أي؟ فرض العين هو ايه تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله الا به ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما طبعا انتوا في الكتاب اللي معاك هتلاقوا الجزء بتاع الامام الناوي مكتوب بالأحمر وشرح الشيخ العصيمين تحتيه بالسل يعني هناك ركتب الإمام النووي ممكن تبقون تطير وبعد كده شرح الشيخ رعثمي هو يقول لي عن حاجات شبه اللي او العكس يعني احنا بنقول حاجات شبه اللي هو بيقول مش فرق كتير يع فرق كتير فرق احنا فرع عن اللي هو بيقول يعني نتمنى نكون فرع اللي هو بيقول صحيح فنختص من والله تكايفت الوضوء والصلاة ونحوهما، وعليه حمل جماعات الحديث المروية في مسند أبي يعلى الموصولية عن آنس عن آنس عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم العلم فريضة على كل مسلم. يبقى يبانه علم اللي فرض على كل مسلم حمله بعض الناس على هذا العلم لو فرض العين وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح. وحمله آخرون في فرض الكفاية. يعني الموضوع في خلاف شوية. هل فرض الكفاية واجب التعلم ولا لا؟ أما نيجي لفرض الكفاية نتكلم. وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد هم بيقولون إيه الإسلام دوت أصله أو أصل أصول اللي هو الاعتقاد. الاعتقاد هو الأصل. عشان كده كانوا يعني أهل العقيدة ما بيكتبوا في كتب بيقول ان اصل الدين مش اصداهم اصول الفقه اصلهم العقيده ماشي طيب اصل العق... العقيده ديت بقى ايه الواجب فيها الكلام اللي فات ده كان على الفقه يتعلق عين اللي ما اداى الواجب الا به كفقه طيب وعقيده برضه يتعين عليه انه يتعلم ما لا يتادى الواجب الا به من العقيده طب ايه الواجب من العقيده عشان نعرف اللي هنتعلمه يت... هيقول لك وما يتعلق بالاعتقاد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك يعني الإنسان اللي معتقد اعتقاد جازم لا, ي... لا... ليس فيه شك ده كده عقدته سليما تمام؟ لا يجب عليه تعلم شيء كفرض عين لا طيب لو هو في عنده حاجات بقى نقصة مش مش معتقد بها اعتقاد جازم يتعلم لغاية ما يستكمل الجزء ده من العقيدة عشان كده بنقول ان فرض العلم من العقيدة هو مختصر مختصر المسائل الا لو مسألة انتشرت فيها الشبهة فيظن ان الانسان عند الشبهة ديت فيفصل فيها ماشي <تصفيق> طيب انا شكرا كده العلم العقيدة هو العلم اللي واحد نفسها شكرا في فرض العين ما يتوسعش في علم العقيدة إلا لما يكون في شبهه بترد عليه انا أنا رد ردة على شبهه وهي مش عندي ده مش واجب علي أنا بتكلم على الفرض العين دلوقتي احنا دلوقتي بنقول إيه أقل حاجة ممكن إنسان يعرفها وما يفهمش هو مقلب منه أزد من كده ولا لأ يعني مطلوب مثلا أعرف فرق مثلا اللي كانوا بيقولوا ايه في خرق القرآن مطلوب؟ لا لو المسألة نفسها موجودة في شبها موجودة فيك او موجودة في العصر ومنتشرة جدا انه درجة انها مش هيختم منها حد يبقى لازم تدرسها عشان كده في مسائل في العقيدة بتطلع في عصر وتندثر وتبقى موجودة في اماكن ومش موجودة في اماكن تانية ففرض العين من العقيدة يختلف من ناس لاخرى وهي فصل الى الكلام ده دلوقتي ناشي. ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. طبعاً تعلم الأدلة مش بس أدلة المتكلمين، في أدلة تانية شرعية. يعني في أدلة من القرآن والسنة. مقصود بأدلة المتكلمين هنا هي الأدلة العقلية اللي هي مستمدة من إعمال العقل. زي مثلاً الدليل على وجود الخال وجود الخالق بوجود المخلوقين. هل يجوز يعني أو يصح عقلاً؟ إني يكون في مخلوق بغير خالق ما صحش عقل هيبقى الاستدلال دوت استدلال عقلي صح ولكن في آيات وأحاديث أو أدلة شرعية دلت على الاستدلال العقلي ده ماشين هاي في بقى أدلة عقلية تانية مش مستمد لا من الآيات ومن الأحاديث ولا حاجة مجرد تفكير للرد على شو طيب هو في فرض العين مطلوب منه معرفة أي أدلة من دول ده أو ده مش مطلوب منه لو اعتقاده سليم ولكن يحسن في فرض العين ان يعرف الأدلة الشرعية حتى العقلي منها اللي هي الأدلة الشرعية اللي توجه لدليل عقلي تماشي؟ تماشي؟ تماشي مطلعاً شو مور رد عليها رد اه لو في شبهة بقى هيقول دلوقتي لو في شبهة هيلاقي عليها رد شرعي ما كفاش ندور بقى على أدلة المتكلمين سعيدة يبقى يتعلم أدلة الأدلة العقلية غير الشرعية لو كان عنده الشبهة دي ولكن من غير وجود الشبهة ما نفعلمش أقدرة المتكلمين في البداية ولا في النهاية هيأتي بقى بعض كده إن أصلا تعلم علم الكلام أو الفلسفة أو دخول علم الكلام في العقيدة دوت مش مطلق شرعي أصلا إلا في حالات وجود الشبهة عشان كده هيقتصر على بعض الناس اللي يحسنوه وخلاص فهو لا فرض عين ولا فرض كفاية موضوع أدلة العقيدة العائة الكلامية، نعم أدلة العقيدة الشرعية أو الأدلة العقلية المستمدة من الأدلة الشرعية ده فرض كفاية. تتعين إمتى؟ للي عند شبه. تمام كده؟ أنا حين ليه؟ يعني معرفت. وقعت البيضة حين طنجرة. معرفت العقيدة بالأدلة. معرفت الأقا العقيدة بالأدلة. زي معرفه الفقه بالادله واجب على الانسان في البدايه معرفه الفقه بالادله ولا يكفي للصبي انه يصلي صلاه صحيحه خلاص صلاة صحيح هو مش عارف يعني هو جاي منين الكلام ده ولا عارف الفرق بين الواجب في الصلاه ما خلاص انتهينا نفس الكلام في العقيدة لو العقيده صحيحه انتهينا كفرض عيني يعني بعد كده بقى معرفه الأدلة في الفقه فرض كفايه معرفه الادله في العقيده فرض كفايه برضه ماشي كده مفهومه طبعا يعني بما ان جه التعريف التعريف ده بيسموها عقيدة العوام يعني المطلوب ده ان كل الناس كل عوام المسلمين لازم يبقى عندهم العقيدة اللي هو ايه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك ماشي يعني بيسموه الاعتقاد الخالي من الشبهة ما فيه الشبهة إنما اعتقاد العلماء هو الاعتقاد الذي لا يحتمل الشبهة يعني هم عارفين الاعتقاد الجازم وما فيه الشبهة وماش هيبقى فيه شبه يعني هم عارفين من البداية ما يدرأ به الشبهات وإن طرأت ماشي؟ نعم المعرفة مثلا من طبيعة الجدار ده ما يعرف إيه اللي يختارك وإيه اللي ما يختاركوش اول ما يقدر يا هو اخو الميس اللي يشرب انا بقدر اشرب طيب هو عنده شبه هو اصلا مش عارف امال هو بتعلم ليه؟ هو... اللي بيعلمه دوت ما ينفعش يبقى بيعلم كده وخلاص انا اصلا لو قلنا العوام هم علقتهم بصفهم سليم وهو يعتقد ان التقط صالين له روح اتعلم لما تقول لواحد من العوام عنده شبه روح اتعلم اللي يمشي عنك الشوبه يروح اتعلم منين؟ من واحد من المعلمين م... هيجي بعد كده في اداب المعلم ان هو يتفقد الطلاب يتفقد هم بي بيفهموا الكلام ده ولا ما هم عندهم اسئلت ولا لا يبقى وقت المدرس بقى بعد كده هو مش عارف وعنده شغل ولا ما شغل بس لازم يتفقد يعني <تصفيق> بعدين العقيدة الخالية من الشبه هي عقيدة العوام، انما العقيدة التي لا تحتمل الشبهه هي عقيدة العلماء، بقى يعني عارفين المسائل كلها بدليتها وردود على الشبهات وغيره ويقوم بأن هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف أصد به تعلم أدلة المتكلمين لعدم تعلم أدلة المتكلمين شخص يتعلم أدلة عشان لغة السلوية طبي المشكلة ندلقناه شخص <تصفيق> يتكفل ولا يتعين عليك ولا يتعين علي من حصل له هذا اللغة العقيدة السليمة شخص يتعين علي من حصل لا ده مش شبهه لا حصل له هذا اللي هي العقيده السليمه لا تحصل على العقيدة السليمة لا يتعين عليه اللي معرفه المتكلمين مش اللي حصل له الشبه لا يتعين على من حصل له الاعتقاد الجازم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الرديه او اللي بيتكلم هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف اللي هو ايه البعد عن أدلة المتكلمين يعني والفقهاء والمحققين من المتكلمين والمتحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم طبعا مشهور أن الشفعية عندهم كتير جدا من الناس من فقاءهم يعني اللي تكلموا في علم الكلام ولكن في الآخر كلهم رجعوا أشحرهم الغزالي طبعا والجويني وغيرهم يعني. يعني مشهور عن الجويني في الآخر كان بيقول إيه؟ ولم نستفد طول عمرنا أو من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالب قالوا كذا بحنا قلنا كذا وهم رضوا علينا قلوا مش حال فيه بس وخلاص ما فيش يعني ما فيش ثمر يعني ما وصلناش لحاجة ما شايفة حتى المحققين من المتكلمين اللي مش في الموضوع الكلام لغاية نهايته ما وجدوش حاجة ما طبعا في الشرح عندهم صور عثامين يعني ايه؟ اعني بالواجه بوزياته لو طالي فرهم اللي هم هو ناقل عن شيخ في الاسلام قولوا ان المتكلمين دول يتحطوا على الدواب ويحلقوا لهم رأسهم ويمشوا في يضروا بهم ويضربوهم بالنعال حاجة يعني حاجة كده يعني وعنى هنا قول الشافعي يعني فإن النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه يعني الصحابي اللي كان بيه يؤمن وعنده ظاهر الإيمان خلاص ما بيطالبوش بأدلة كلامية من دوت فخلص انتهينا يبقى هو كده سليم لاعتقاد ولا بيطلبوا بأدلة من القرآن والسنة لهو قال لا إله إلا الله كده على الاعتقاد الموجود انتهينا خلاص وكذلك الخلفاء الرشدون فعل, فعل فعل النبي عليه ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء كل الناس اللي بعيد عن عقيدة يعني الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة, مخافة من اختلال من اختلال يتطرق الى عقائدهم يصعب عليهم اخراجه يبقى فين المشكلة انه يجي يتعلم يعرف الشبه فيحصل له خلل يشوف الرد ما يقنعوش لما حخربنا الدنيا بقى خلاص خليك سليم بقى بلا منت بعيد خليك زي ما انت وخلاص إلا بقى لها تخصصه طبعا في ايه؟ في العقيدة إلا بقى يخش بقى في الموضوع هنا. مثلا نسمع دلوقتي عمر الحمدساوي أو حاجات دي بسمع الشبهة بتاعتهم وعندوش العلم الكافي؟ الناس دي ما عندي علم دي مش شبهة عقادية يعني شبهة ممكن تكون في الشريعة وكده يعني دلوقتي. يعني كل التشبيه اللي موجود دلوقتي ان الشريعة ديت ما تصلحش للزمان يشوفها بسيطة ترد عليها بسهولة يعني كله بيلف حوالي النقطة دي يعني ان احنا مش عايزين نطبعها عشان يعني ايه هي ما تنفعش دلوقتي أو غيرها أحسن أو يعني وطبعا يعني هو الكلام دوت يعني رده سهل نحنا أفضلنا استقصيا نوصل الكفر في الآخر يعني اللي يؤمن بدائمة أنا لو لو جبنا توابع الكلام طبعا دوت ما ينفعش يعني ما ينفعش أنت واحد يقول كلمة زي مثلا إن الشريعة لا تصلح لزماننا لو فضل تمشي وراها دي مقصدها إيه الكلمة دي معناها أو تدل على إن الشريعة نقص وده يدل على إن الله عز وجل وأنزل الشريعة وهو يظن كمالها وهي نقص يبقى ده ينصب النقص لله عز وجل يبقى اللي بيقول كده كافر ده لو مشيت وراء السكة يعني طبعا ده الطريقه ديت ما حد يعني ما تجوزش شرعا يعني أنت تأخذ اللي وراء للكلام بل ده رد سهل للشبه كل بقى كله بيدور حقالي النقطة دي مردور كمينة في زمان مين والله عز وجل كان في زمانهم وما كانش دريان اللي بيحصل دلوقتي عوض بالله. هايقول اللي يقوله بقى هو في الاخر هتمشي ورا الموضوع هت يعني سهلة يعني. بس كلها بتضوح حوالين كده. ده لو كنت بتكلمه وانا احنا بنتكلم على عارض شبهنا احنا يعني. عش بس عشان انت ما ينفعش الاسلوب ده مش هينفع الموضوع النقص الكلام ده انت بتكلم بيه نفسك انت عشان تقتنع ان الشبه دي مش موجودة. عشان. طيب بل الصاب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم وقد نص على هذه الجملة لتصديق الجازم يعني جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم وقد بلغ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة وأطمب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وأطمب يعني إيه؟ أطمب أطال يعني قال كذا مرة النفس بمعنى كتير وتقبيح فعله وتعظيم الاسم فيه فقال لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام يعني شوية, شوية من الكلام صغرين كده تثق أي ذنب هو قبل أشد كلمة في الموضوع وألفظه بهذه المعنى كثيرة مشهورة أي من كلام ده الفلسفة؟ يعني هو جزء من الفلسفة الجزء الفلسفي اللي دخل في العقيدة الفلسفة كلها الصراحة يعني إيه؟ يعني على وصف يعني الشيخ العثايمين علمه لا يحتاجه الأذكياء أو كان بيتكلم عن المنطق هو جزء من الفلسفة ولا ينتفع به الأغبياء يعني اللي عنده الموضوع مش محتاجه يعني اللي فاهم يعني اصول الحاجات مش فاهم مش هحتاج حاجة من العلم ده واللي ما عندوش المسألة دي مش هينتفع بالعلم برضه وماية فاديته؟ شوف هالدوت المستحلمه احيانا؟ احيانا بقى بيستخدم لما ترد على الشبه اللي طلعت بسببها برضه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني هالشبه اللي طلعت بسبب علم الكلام ديت اكتر من الردود يعني هو سبب دخول الفلسفة في العقيدة هي اللي طلعت الشبه وطبعا هو موروث يوناني يعني لما ترجمه الكتب بتاعات اليونان والاغريق والرومان وكده ترجموا معهم بقى كتب الفلسفة اللي كانت مبنية على التعدد الاليهة وقصة الهجخ دي ايه زين تعرفش ايه حادق ضابط يعني طيب وقد صلنا في الغزالي الغزالي طبعا هو كان في بداية حياته كتب كتير في علم الكلام ورحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه الجام العوام عن علم الكلام وطبعا مشهور الكلام تهافض الفلسفة والحاجة دلي الجام العوام عن علم الكلام وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن في موضوع الكلام ده كل الناس عوام ما أحدش يعني هيقدر عليه من الفقهاء وغيرهم إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم الله والله أعلم يعني يعني العصار يعني كذا جيل قبل ما يجي واحد يعني يقدر على الموضوع ده يعني دماغك يسخى ماذا كان الكلام في العقيدة بالأدلة الشرعية العادية والسبة الطبيعية يعني تخلص شاعة ولا شاعتين دماغك تولع يعني كنا بنذاكر زمان فنقعد ثلاثة اربعة ولا حاجة نذاكر المسائل عشان ما يبقاش لله يذاكر عقيدة لوحده دي ما غطيت رب بقى انا منخلش بقى في, ال... في الكلام الكبير شوية يمكن دلوقتي دقى فكان واحد صاحبنا ايه يتبع معايا الاسلوب اللي انا كنت لسه شرفه دلوقتي يعنى وفي الاخر بقوله عملته ايه زكرته ايه وانشانا قاله لا ولا حاجة اتكفرنا بعد ست مرات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كل واحد فينا يقول كلام فتستدريجه بقى بال... يعني بالمبادئ اللي انت تعلمتها دلوقتي وتوصل معاه في الآخر انك رايح ونفس الكلام التاني يرد عليه بنفس الطريق اذا كنا نسعتين تقريباً لمعنى ولعت وكفرنا بعض ومياملت طبعاً مش مقصود كده لكنه يعني كان عشان تشغل دماغك يعني اعمل كده زي بصول الفقه بصول الفقه برضو كان فيه جزء كتير من شبه علم الكلام او المنطق على الأقل ماشين؟ فموضوع صعب مش سهل والتلبس فيه كتير يعني شوف كلام الإمام الغزالي إن الناس كلها حتى الفقهاء عوام في موضوع العقيدة يعني في موضوع علم الكلام في العقيدة ده كلهم زي بعض الكيا ولا أخبيان يعني محتاجين أجيال عبال واحد يطلع يعني نسمح لعقليته إن يدخل في الموضوع ده صحيح؟ ولو تشكك المسألة بعدين تعمل تسأله فيه لو هو عنده شبه ولو تشكك ولا يعاذ بالله في شيء من اصول العقائد مما لابد من اعتقاده هو في حاجات في العقائد لا يعني ممكن ما اعتقدهاش في حاجات مختلف فيها في العقائد قليله ارس فيه في اصول الاعتقاد يعني في حاجات قليله مختلف فيه زي مثلا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في حياته الدنيا يعني هل راه ولا لم يراه الصحابه نفسهم مختلف فيه بعضهم قالوا وبعضهم غلط على العكس يعني سيد يعني قالت يعني كلامه قوي جدا في تجهيل اللي قال ان هو رأى واللي قال ان هو رأى ابن عباس يعني الموضوع فهو عادي سهل جدا يعني مسألة بسيطة ده ما يجب يعني لو هو تردد بقى يعتقد دير اللي يعتقد دين مش مهم تمام لكنه بقى مسألة من مسألة الاعتقاد الرئيسية يعني هل ان النبي عليه الصلاة والسلام ده خاتم الأنبياء ولا في نبي بعده دي مسألة رئيسية لو تردد في كده بقى هو اللي بيقول عليه وهي مسألة مما لابد من اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعلم دليل من أدلة المتكلمين وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل ماشي لو الشك مش هيزول إلا بدليل من الأدلة دي يتعلم الدليل لكن لو هيزول بغيره زي الأدلة الشرعية يبقى لسه الدليل ده والتعلم على الحرمة زي ما هو يعني مش معنى أنه هو جالس بها نبدأ بأدلة المتكلمين برضو الاول يرد عليه بالأدلة الشرعية وبعدين بالأدلة العقلية المستمدة من الأدلة الشرعية وبعدين بقى لو ما فيش خلاص نبدأ بقى أي بأدلة المتكلمين. إيه؟ <تصفيق> آه يعني هي قوية جدا لدرجة إن هي تزرع الشبه قوية جدا فلما نشوف الشبه قوية مش محتاج يعني فرع اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يقاض فيها بالتأويل أم لا؟ طبعاً دي مشألة عقدية ويمكنها المسألة ديت اللي سا يعني قوامكم السلفانجلية عشان على الإمام النووي عشان الكلام في المسألة دي الأول قبل ما نتكلم الإمام النووي ما هوش محقق في العقيد يعني لا كتب في العقيدة ولا هو دي كانت درسته ولا أي حاجة ف... وغير كده هو في زمن متقدم وكانت الشبه بتاعت التأويل ديت منتشرة ايامها فلما يجري على لسان انسان في كتبه يعني او في كلامه حاجة من الكلام اللي منتشر في زمنه ما ينفعش تقول هو معتقد او لا الا لما يكتبه في الباب بتاعه مثاله مثلا شيخ محمد عبد الوهاب في حد يعني يختلف ان ده يعني سلفي مؤصل صح؟ حتى أنتم مسمين على اسم موهبية صح ولكن هو كتب في كتاب التوحيد بتاعه له أشهر كتب السلفية كلام يفهم منه لأنه لا يعذر بالجاهل ليفعل معصية أو يأتي بالكفر يأتي بالكفر وهو جاهل أن الفعل ده كفر يقف. الكلام مهم بكده ساعتها لو تعاملوا معايا زي ما بيتعاملوا مع الامام الناوي كانوا بدون تاشير على طول لكن هم سوق بقى في المساله دي بعينها انت لا تعذروا بالجهل قال ازاي تتهموني بان لا اعرض بالجهل وهذه طريقه السابقين والاولين وهذه يعني وعاد يقول بقى كلام جميل جدا في حكايه العذر بالجهل ويوضح المسألة فيبقى احنا ما يأتي الكلام بقى إيه ملتبس عن أحد العلماء نعذره في البداية ممكن ما يكونش منتبه زي ال... زي دول زي النو وزي ابن حجر وزي كل دول قالوا في شوية حاجات في التأويل بس هو مش في الباب لكن لو كتب في العقيدة يبدأ فعلا بمذهب ماشي ده بس عشان أخفف وطقة شرح الشيخ العثائبي الشيخ العثائبي في الآيل فقال إيه إن ده كلام باطل اللي هو قالوا إن هو تأويل صفات على مذهبين ينأولها بما لا يق بما يليق بها وطبعاً ده كده إيه إحنا طبعاً كلنا مدينو تأشيرة والمعنى هو الكلام، ما فيش تأويل ما يعني ما تقولها بمعنى غير معناه يعني يد الله يعني يد الله مفيش معنى تاني. قال إن إحنا نقول ما إحناش المعنى لا إحنا عارفين المعنى ويمكن هو عارفين المعنى بس مش عارفين كيفيته. التفصيل ده يمكن هو ما وضحوش هنا ممكن يكون معتقد وممكن لا المهم يعني ايه نتغاضى عن المسألة هو بقى الشيخ اللي شرح المذهب الثالث اللي هو مذهب قد السن بقى انه احنا فاهمين المعنى انه في حد عربي يتقل يد وما يفهمش عن يد ما ينفعش يعني يعني يعني يعني يد يدي اسمها حاجة تانية مفتحيل يعني هو هي اسمها يد هو ده معد يد اللي انت حهمته ده هو ده المعنى المقصود شكلها بقى اعمل ازاي, ولا كيفية أعمل ازاي؟ هو ده اللي احنا مش فاهمينه فيمكن ده قصده بان احنا مش فاهمين معناها مش معناها مش معنى كلمة لا معناها قصده بها كيفية ماشي؟ قدت وانا لسه متدائن جديد ولسه ااخد بقى الحاجات بقى بتار سعقيدة سخنة كده فكان في مسجد المصطفى بتعملية نصر ده جيش شيخ محمد مختار المهدي عارفينه؟ هو رئيس الهياء الشرعية فقال الجملة زي كده كان بيتكلم في الصفات وبعدين في رمضان يعني وقام قيل بقى ايه فاحنا بقى نفوض المعنى فطبعا الكلمتين رشقوا في دماغي نفوض الاول وبعدين المعنى التانية طب يعني نفوض الكيفية ماشي ما احناش فاهمين المعنى قوي ماشي لما نفوضوا المعنى فاتنا رفزت بقى على الباب وماشي نص الناس اللي يعرفوني بقى راحوا براية وفي ايه وإلا خصلوا لما حكيت ده للناس اللي أقدم مني يعني قالوا لا انت غلطان يعني هو يعني ممكن يكون ده اللي فهم مفهوم من كلامه بس يعني بيتكلم في العقيدة يعني هو بيشرح راح المسألة بس ممكن تكون ايه جرت على اللسانه وعلى عادة ما هوش عارف الله أعلم باعتقاله طبعا يعني عن الرجل فوق راسمه طبعا بس أنا بقول لك يعني انك سعب تسخنه من المسائل بتاعت السلفية بس انت بطلتوا دلوقتي من بعد تقول السياسة في قلبكو بطلت تشكانه وخلاص بطلت طبعا الناس كلها وده مش مطلوب برضه قبلوا الرأي الاخر اه في الله شك <تصفيق> يا طاولان قبلوا الرأي الاخر بيقول بقيه فقال قائلون تتأول على ما يليق بها هذا هو مذهب وطبعا ده مذهب باطل. وهذا أشهر المذهبين المتكلمين طبعا هم عشان يفتوا ويعود يتكلموا لازم يقول هذا مذهبهم يلا بقى أنا تأول طب معناها إيه بقى هو يقول كذا يقول لا لا ده مذرقش بالله ليه ما مذرقش بالله عشان دي فيها نقص من الجهة الفلانية فالتاني يقوم بقى اللفظ تاني يحتوي المعنى الأول ويحذف منه النقص ده فيطلع تعريف جديد فيوم واحد ردد عليه يقول له لا ده فيها النقص الفلاني ويعود بقى كده إيه قيل وقال لما تريح ابنكتم الأول ما خلاص هي مفهومة وانتهينا يعني هو ده المطلوب يعني ناسي؟ فأكثر مذهب المتكلمين هو الموضوع ده وطبعا ده بالسلام وقال آخرون لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها طبعا ده معناه ايه؟ يمكن ده معناه فعلا انت هتمسك عن الكلام في معناها ما تتكلمش في معناه ما تقولش اللي بيقوله هم لا ده معناها مش عارف كذا وده يليق ولا ما يليقش لا ما تقولش خالص ما تقولش موضوع يالقه إلا ما يالقش لكن هو بقى إيه؟ المذهب الباطل سواء بقى هو كان قصده الناوي أو غير المذهب الباطل إنت تقول لي لا ملهاش معنى ملهاش معنى خالص ملهاش معنى ما معنى كده يبقى في كلمات في القرآن نص القرآن تقريبا يا ألفظ تعود على الله عز وجل يا أفعال تعود على الله عز وجل كل دي ملهاش معنى؟ يبقى القرآن طلاصم؟ ما عرفش معنى؟ ما ما عرفش معناها يعني ربنا ربنا بيخطيغنا بخطاب ما معنى. نفس الكلام فده ده المذهب الباطل اللي هو لو كان مقصود يبقى باطل ولو مش مقصود برضو باطل يعني إنه بقى اعتقاده إيه؟ الإمام إنه نفسه عرف قده إيه؟ يعني بينه بن ربنا يعني يعني حتى لو ده اعتقاده حتى شغل أثمين في الآخر هيقول إنه ده يعني إيه؟ من المسائل اللي يعني حتى لو هو ضايع فيها تضيع في بحور حسنتهم في اللي عملوه للأمة إن كان هو ولا ابن حجر يعني لو كان زي ما الإخوة السلفية زمان كده ما تفاموش من السلفية دي نتواس كدريا وكانش بيقولو كده السلفية لهم عموم السلفين يعني التكفير والجهاب وهم دهو سلفين برضى تتبرعوا منهم انت بس دلوقت انهم هم زيكوا بالضبط في العقيدة بس باختلاف مسألة واحدة بس تكفير الحاكم بس يعني مش احجة تالية كان واحد من المشايخ المشهورين جدا اللي انت يعني تعرفينهم بيقول احنا وظيفتنا الرئيسية اثبات كفر الحاكم على المنبر يعني واقف على المنبر يمكن وظيفته الرئيسية في الحياة بس الدعاه هم اللي بنوئينا في الموضوع ده اللي هم ب بقى بيت المشايخ يعني هم اللي يعني المهم يعني هم اللي يعني معطلين مسيرته مش إحنا يعني الدعوات التانية كانوا بيقولوا إن الحاكم مش كافر يعني فا فمسيرته بتفشل بسبب غيره من الدعاه اللي ما بيثبتش كفره حسن ضغة نحن نعتقدش كفره يعني فاسق أو عاصمه ماشي يعني لكن كافر يعني هو بقى كان يعني كل موضوع محفر حوالين كده فيعني من العقل ايه طبعا نتطوط في الموضوع دوت لان الشبهه ديما يعني بعد يعني هيكتر بقى الكلام ما بين السلافين وبعد ربنا يهديهم بس يرجعوا العلم تاني وبطلوا سياسة ان شاء الله يعني المسائل دي تطلع على ساحتين يعني احنا ما نسمعش من الامام النووي عشان مبتدع maar ik heb het niet gelogen. Ik heb het niet gelogen. Ik heb het niet gelogen. niet gelogen. Ik de het niet gelogen. Ik heb het gelogen. Ik heb het gelogen. Ik heb het gelogen. Ik heb het gelogen. Ik يعني فيش دعوة ما فيش ال فيش يعني ما فيش ديم يعني ما فيش اي حاجة وطبعا ابن حجر لو لغناه مش هينفع بالسبطه ده والله ما ذا كويس خلينا نوقف ايه ولو لغيت ابن حجر طبعا هنرجع بقى الكلام اللي يقولك المخرج في حاجات ناقصه والكلام بقى ما ما طيب طيب علمها الى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه الحادث ده اللي هو ايه دي لفظ من الفاظ المتكلمين يقول على ان الشيء المحدث بعد ان لم يكن موجود حادث يعني يبقى كل المخلوقين حادث حو... طب ما اخليه مخلوق وخلاص يعني ما دي بقى من الحاجات اللي تنقط في كلام المتكلمين ليه يسموه حادث أوريكوا بس صعوبة الموضوع. حدث يعني. حادث. لأن كلمة مخلوق تدل على وجود خالد، صح؟ إنها محادثة عامة شوي كلمة، فاا حتى ما هو مفيش فيش حاجة يعني المخلوق ده في حاجة زيادة عليه عشان نبقى نحتاج اللي يعني الحاجة العامة اللي هي حادث يعني، لا بس هو هي كلمة قصيرة ما ينفعش نقول على كل الحاجات اللي هي حادثة ولم تكن موجودة مخلوق. يمكن ممكن يطلع لنا حاجة مش مخلوقة ولا حاجة يبقى دخلت في العموم فاهمين بقى هم بتفكر ازاي عشان كده الكلام حرام علم الكلام طبعا طيب خلص الفقرة دي من وقف إن شاء الله. فيقالوا مثلا نؤمن بان الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة, حقيقة معنى ذلك يبقى احنا ما نعرفش ايه حقيقة المعنى يمكى اصدق كيفية يعني اللي احنا فاهمينه الكيفية ظاهر له من كلامه كده يعني بس دون اي ممكن. فليش تنتفي صفات الحقش عقل يعني؟ يعني تنتفي صفات المخلوقين عن الله ما هو بيقول إحنا نثبت الكلام ننزه الله عز وجل من كل إيه؟ من النقص في الفقر ويوكل وعلموها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك مع إن علم كيفيتها يعني لله يعتقد مع ذلك إيه؟ تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات المخلوقين عن الله يعني صفات الله هي شبه صفات المخلوقين ولا هي فيها نقص ماذا؟ فيقالوا مثلاً نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك أو يعني التصحيح بأن نعلم حقيقة كيفية ذلك والمراد به مع أن نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث شغل الصفية بقى يعني الكلمتين دول ربض على شبهتين من شبه الشوفية موضوع الحلول وصمات الحدوث. الحدوث لها ايه صفات الحادث اللي هو المخلوق صفات المخلوقين الحلول ديت الشبهة اللي, اللي ما بيقول ان الله عز وجل في كل مكان ربنا يتنزل في الخلق عشان يعني ازاي هو معهم يعني بمعهم دي معناه انه معاه يبقى هو فيهم بقى سبحان الله تعالى عن ذلك العون كبير فهذه مسألة الحلول نعم كل لا لا لا بعضهم لا لا مش ابن لا ذولي اللي مضلوا عن المسألة لكن في منهم كتير بيقول كده غيرهم لكن مش كل الصوفيه برضه يعني اللي هي دلوقتي هم في منهم بيقولوا كده في منهم اللي موجودين دلوقتي بيقولوا بالحلول ده انتوا ما في عندكم المدرسة يقولك ربنا فين في كل مكان كنا بنعمل كده وحنا عالتوا غير طب يعني نعم هل <تصفيق> لسه تسلم دلوقتي؟ <تصفيق> لا قصدي يعني ان ده مشهور عند المصريين حتى المدرسة اللي عندنا في ابتدائي ولا في حضانة تتقعد تقول لنا الكلام ده ده معنى أنه هو مشهور من كلام الصوفية ممكن يعني ايه ايه طبعا المدرسة نفسها مش عارفة انا برد ده هو الصوفية الحاليين عندهم, آه عندهم وبينشروه وسط الناس في الدرجة هو مشهور وسط العوام لكن هي فهم المعنى طبعا يعني الكلمه هو ممكن يكون اصداها برده في كل مكان معناه انه يعلم كل مكان واحنا برضو العيال مش فاهمين ده ايه يا ولدي عالمون وخرابشه هو مش له ولا حاجة انا مين ابن حجر ابن حجر صفات الله دون تأويل او تعطيل لا هو عنده نفس الكلام بتاعنا بالظبط نفس الكلمه ديت هو بيقول فين مش مهم بقى يعني عمنا نعم ربنا في الحال ناس ربنا ربنا فوق يعني قياسة مع الجارية انت كويسين يعني وقلوا معهم ربنا في السماء واشرت باصباعها كده تبقى اسكرية اي حاجة وخلاص يعني خليك تخلص من الهم من ده. طيب وهذه طريقة السلف او جماهيرهم وهي أسلم طبعا يعني لو عدلنا الكلام ذا أو فهمناها على فهمنا تبقى هي دي فعلا طريقة السلف أو جماهيرهم على اعتبار يعني السلف دول كل الناس اللي سبقناه العلماء 800 يعني العلماء تبنوا ميت سنة فيعني يبقى الجمهور ااا اللي خلف قليل وهي أسلم إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك طبعا وهي أعلم كمان لأن طريقة الخلف أعلم زودت علم لا ينتفع به يبقى العلم الحقيقي هو إيه إنك تتركه يعني ما هو بقى فيه شوية كلام زيادة ملوش لازمة يبقى العالم مش اللي عرف العالم اللي ما يعرفوش مفهوم الله يطلب الإنسان بالخوض في ذلك فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه لو إيه أدلة الكلام دي الخاطر بقى ويتلبس عليه الشبهات يعني فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تاولوا حين اذن وطبعا ده برضو ايه مش تمام يعني ماشي تبقولوا عن سكت لفظه اه يعني هو يقول مثلاً يد الله معناها يكف زي البشر كده بخمس اصابع مش فهو يقول ايه لا ده كده فيه نقص في يد دي الله ديت يعني ايه يقول اي حاجة بأي وسطة تانية يفتكر فيه الكمال يعني مثلا مخلوقة من من النور مثلا او يعني حاجة كده يعني لا ده برضو ما يجوزش ما تأولش عشان رد فعل لا هو هي زي ما هي شك شك ان تخيل من كساد المتقدر اه تخيل من كساد المتقدر من العقل كمان يعني هو رأي شيك وسامة وبشرح الكلام ده لما نقول ان يد الفيل كده انت فهمت انها زي ايد الانسان مثلا بلاش ايد الفيل ايد الارد الكرسي. و ايد الكرسي <تصفيق> و ايد الانسان احكي لا يعني، صح؟ بقى ايه بقى يعني ايه علاقة ده بلاش ايد الكرسي ايد الملائكة او جناح الملائكة زي جناح العصفورة مثلا شمعنا بقى ما جينا عند صفات الله عز وجل وخلاص بقى لبسة لا عايزين نعرف بقى هي شكلها عمل ازاي وما انت مش شارح حاجه كتير يعني وصف الشيطان ابو قرنين ودي احمر والكلام ده ولا حاجة انت مش عارفها برضو حاجة هو حاجه مشوكه اه الثلاثيه دي ولا حاجة تانية انت مش عارفها حتى اللي بيرسمه كده ويشوفه كده معتقد ان هو مش ده ده احنا يعني بنقرب يعني طيب خلاص يعني ما تقربش بقى يعني هو كل الخطوة اللي انت باقي لك في الاعتقاد السليم في ذات الله انك ما تقربش يعني ما تقولش بقى اي حاجه طيب وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء فيه هو نفسه بقى بيعذر العلماء اللي اولو قالوا ان هم لما اولو اولو عشان يردوا مبتدع فعلى كده يبقى كل ناس مطبقه على مذهب واحد وده يقول لك هو مش مركز يعني في مسائل الاعتقاد للدرجات يعني في مثلا السبكي المعاصر ليه اللي هو كمل المجموع تقييد السبكي المجموع ده واد الامام النووي مات وهو المجلد التاسع تقريبا السبكي يكمل لغاية التوالتاشر كده وبعدين نشيك نجيب المطاعدة دين السبكي دول كان يعني يكتب في العقيدة وينافح على عقيدة الأشعارة ويرد على كلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام يرد عليه ويعني طحنوا بعض كتير لغاية ما كفروا بعض وحاجة كده يعني فلكن الإمام من الموضوع عنده بسيط خالص يعني ما هوش مركز يعني في موضوع عقيدة حتى اللي أول, أول عشان يرد المكتدع هو ده أصل الموضوع الاشعاري اللي هو منسوب اليه المذهب ليه بقى اشعاري عشان يرد على المعتزلة وبعدين لما ربنا تابع في الاخر قالب على الوسط بقى بس هو في الاول من الاتجاه ده ام جايب العكس خالص وبعدين ايه م... توسط فالاشعار ما عجبهمش التوسط بتاع الاخر قال لك انا لا هو ده اللي عجبنا خلق طب هو رجع الراجل يعني هو نفس اللي بقل في المذهب رجع لا مش عجبنا هو ده بقى ده طيب كنا نريد كده وراجل اللي احنا اخذناه اخذنا كم مسألة التعريف كل الحاجات دي تفروع عن التعريف التعريف اللي هو تعلم الواجب هو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه إلا به تمام؟ الكلام ده يقص عليه مسائل فقهية اللي تتعين عليك يبقى معناها علمها مش واجب عليك أول ما تتعين عليك يبقى معناها واجب عليك ويقص عليها كمان المسائل العقدية زي المسألة بقى اللي احنا مشينا فيها دي كلها هو فرع بس مسألة صفات الله بما انه يتكلم في الاحثين لا الفرع له علاقة ولكن بسيطة دايما لما بشرحشك نفس المسألة يقول فرع وبعده معناه انه واخد من الجزء الاولاني حاجة وسيطة يبقى هو بشرح كل الفروع دية شرح المين للتعريف لما يقول باب يبقى حياة كبيرة كبيرة جديدة لما يقول فصل يبقى له تعلق بسيط بالباب ولكن مختلف في المسائل ماشي؟ يعني هذا هو مش مش هم مش مفهومين إحنا رأيين هم بتأولوا عشان بالضهر اه بس مش معرضين يعني هم أنا ما مش معرضين اه الأفلاخ هيبقى الكتاب مختصر من هجا القصصية. مختصر منهاج القصدين هناخد منه الباب الثالث ربع المهلكات والباب الرابع ربع المنجيات بالترتيب ان شاء الله تعالى نعم؟ لا الكتاب نفسه المختصر نفسه مش شرح الشيخ محمد سيعقوب شرح طبعا عبقها جميلة بس نظن شما شرحه كله يعني الكتاب دوت شرحه ابن قدامة المقدسي شرحك منهاج القصدين عامل ابن الجوزي. والكتاب دوت هو كتاب الاحياء ولكن نقح الاحياء شال منه الحاجات اللي ما ثبتتش على النبي عليه الصلاه والسلام ابن الجوزي امل من هاجر واختصر من ابن قدامه في مختصر من هاجر لا اختها موجود مختصر مختصر الفقه هو الباب الاول في المختصر مختصر مش شال مسائل فقهيه لكن مش شال الحمد لله عم. الناس اللي بيشتغلوا صح هيفضلوا اهلا و سهلا